في هذه الحلقة من البرنامج أراقبها تراه ينزل يظن أنه بارع الكوكايين في كل مكان وظيفتنا هي ملاحقة المنظمة الأكبر نريد أن نصل حتى القمة إذا اعتقدنا الناس الليل سنكون في المحكمة غدا معكم جميعا هل ابتلعت أي شيء اليوم؟ لا يا سيدي بلى سيدي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 دور قسم الجمارك وحماية الحدود هو منع الناس الذين يحاولون القيام بأعمال إرهابية نحن نوقف الناس الذين يحاولون إدخال المخدرات إلى البلاد أرى طائرة تقبع هناك لا أعرف إن كانت طائرتنا لكن يحاول الناس تهريب كل شيء يمكن اعتباره غير قانوني أبقوا جوازات سفركم ظاهرة شكرا لكم العفو. منذ افتتاح باب الطائرة إلى أن يأخذوا حقائبهم هذه هي المهلة الوحيدة التي لدينا إن لم نجده حينها فسيختفي يبدو أنه مسحوق أبيض داخل الحقيبة أشبه بالكوكايين سنأخذه إلى الغرفة الخلفية ثم سنفتشه ونعتقده لدينا كوكايين في كل مكان هنا تمزقت وانا أحملها وبدأ المسحوق يخرج وقال لا أعرف بشأن هذه المخدرات لذا جعل الأمر سهلا علي هل قال ذلك؟ نعم رائع أحسن تصنع شكرا دعني أحضر كيسة أدلة الكوكايين. نعم كم عمره؟ كم عمرك؟ 18 عاماً أتريد أن تستدعي العملاء أم تريدني أن أتصل بهم؟ سأتصل بالشرطة، استدعي العملاء سأفعل هذا، حسناً أول انطباع تشكل لدي عنه هو أنه لا يفهم جسما موقفه. الأمر بمثابة مزاح تقريبا بالنسبة لي، لكن عمره ثمانية عشر عاما وسيتحمل كل ثقل القانون في هذه التهمة. مرة أخرى، سنتصل بعملاء الهجرة والجمالك. إنهم أشبه بالمحققين. سيأتون ويتحدثون إليك. أخبرهم بأي أمر تريد إخبارهم عنه. اتفقنا؟ تلقينا للتو اتصالا يفيد أن صبيا عمره ثمانية عشر عاما أتى إلى مطار كيندي وكان يحمل الكوكايين. <تصفيق> تبدأ هذه القضية هنا في مطار كيندي لكنها لا تتوقف هنا في النهاية هذه المخدرات ستذهب إلى شخص ما ونريد أن نعرف إلى من ستذهب في النهاية هل قالوا على أي رحلة أتى هذا الشاب؟ هدفنا في النهاية هو منع هذه الأمور أن نمنع الأولاد من أن يدخلوا السجن بسبب هذه الأشياء حيث تدمر العائلات مهمتنا كمحققين هي أن نأخذ القضية من قسم الجمارك وحماية الحدود يسلمون الشخص وكل ممتلكاته إلينا ثم تصبح مهمتنا هي التحقيق أكثر في الأمر ثمة حوالي نصف الكيلو من الكوكايين في هذه الحقيبة في بطانة الحقيبة هل يسافر مع أحد؟ لا أحد يعرف بقدومه وليس ثمة رقم هاتف هل يحمل هاتفا؟ لا لا يحمل حسناً ويريد أن يتكلم؟ يبدو مستعد للتعاون حسناً لا تحدث إليه هذان هما العاملان اللذان أخبرتك عنهما سيتحدثان إليك كيف حالك يا كريس؟ أنا العميل الخاص نيوجينت وهذا هو العميل الخاص مولوني قلت إنك قمت برحلة سابقة كيف صارت؟ ماذا فعلت الأمر نفسه؟ عندما خرجت اتصلت بصديقي استبان على الهاتف ثم اتصل بالجماعة كما قلت. كان صديقك في الدومينيكان حينها؟ نعم وقال إن علي الذهاب إلى منزلي ثم سيرسل شخصا استحابي. حسنا هذا هو العنوان الموجود هنا أجل أتذكر اسمه؟ من هو؟ لا أفهمك الذي أخذ المخدرات الذي أخذ المخدرات؟ نعم، الذي أخذ المخدرات حقاً أظنه أليكس لا عندما أحضرت المخدرات للمرة الأولى أتذكر متى كان ذلك؟ في الخامس عشر من تموز يوليو هذا العام؟ نعم حصل. حسناً لنفهم الأمر بوضوح أتيت إلى هنا صحيح؟ كان من المفترض أن تتصل بمادلين في كورونا كان من المفترض أن تذهب إلى منزل مادلين وستتصل باستبان في الدومانيكان ثم سيعلم بييدرو بالأمر وهو أيضا في الدومانيكان نعم. وسيتصل بييدرو بعد ذلك الوسطاء في الولايات المتحدة الذين سيأخذون المخدرات أخيرا من منزل مادلين ثم سأحصل على المال حسنا هاي. انتظر كريس سنعود حالا هل أستطيع استخدام المرحاض؟ نعم بعد قليل سنعود بعد دقيقتين اتفقنا؟ بقينا هنا لبعض الوقت ربما يكون هذا الشخص قد وصل إلى كورونا أجل. وهذا أمر مرجح نعم. إضافة إلى أن مادل هي وسيط نعم بالضبط إذا كان ستحصل على الرجمة فهذا أمر آخر صحيح. ربما بوجود الهواتف و... نعم سنتولى الأمر لديه الكثير ليقدمه لنا لكن كما تعلم هيا بنا اعترف أنه قبض مبلغ خمسة ألاف دولار واعترف أنه قام برحلات سابقة واعترف أنه يعرف أشخاص آخرين في المنظمة لقد انتهينا منه فيما يتعلق بهذا لكن واجبنا أن نصل بالأمر إلى مدى أبعد نريد أن نجهز قضايا ونعتقل الناس هذه جرائم خطيرة ونريد اعتقال هؤلاء الناس إن سعتنا في التحقيق سيفيدك هذا أيضا لكن ما نريده هو اتصال هاتفي معهم نريد اتصالا عبر الهاتف كي يتكلموا ويعترفوا أنهم سيدفعون لك مقابل. القيام بهذا حسناً. أتفهم ما قلته لك إن أجرينا اتصالا وسجنه هذه الليلة وأتقلنا الناس سنكون في المحكمة غدا معكم جميعا هل سأبقى على قيد الحياة؟ ألن يقتلوني في السجن؟ لا لن يقتلوك في السجن لا تقلق بشاني هذا لا أدري الأمر منوط بك تريد الاتصال؟ سأذهب إلى المنحاض وأفكر وأتخذ قرارا حسنا إجراء هذا الاتصال صعب نريد الإمساك بشخص آخر حالا التحقيق الذي يسير بسرعة يكون جيدا عادة لكن في الوقت نفسه إن استدرت ووجدت الشخص الخطأ ستظهر خطة. يمكن أن ينتهي أمر التحقيق تماماً. عندما يصل شخص ما إلى مطار جون كينيدي يجب أن يمر عبر قسم الهجرة <تبعيني> إن كانت هناك مشكلة سيلتقون بضابط مثلي يقول إنه أتى لشراء قطع الحاسوب لدينا شخص من نيجيريا يقول إنه هنا ليشتري قطع حواسيب إنه يسافر ويحمل معه حوالي مئة دولار إن كان هنا لشراء قطع حواسيب سيد أودوم، فمن الغرابة أن يحمل المال للقيام بهذه المشتريات مجرد سؤال لماذا أتى إلى هنا؟ هل سيقوم بأشياء أخرى؟ أسيعمل أثناء وجوده هنا؟ أنت موظف حاليا؟ في نيجيريا؟ لا، لقد استقلت استقلت حسناً، متى استقلت؟ في آيار مايو أو حزيران يونيو حسناً، وأنت تسافر ومعك مئة دولار وستبقى هنا لأربعة أسابيع أتشتري السيارات أيضا؟ نعم تشتري السيارات والحواسيب وأجهزة التنظيف الكهربائية؟ نعم، في كثير من الأحيان أبيع كل الأشياء القديمة هنا لديك تعاملات تجارية أو أوراق تظهر نوع العمل الذي قمت به؟ إنها موجودة في مفكرتي هل أحضرتها رجاءً؟ حسناً أحاول جعله يفسر الأمر وبإعطاء المزيد من المعلومات التي تؤكد ما أتى إلى هنا ليفعلها هذه محركات كهربائية وكراس متحركة. والكراس المتحرك أيضاً. هذه صور أستطيع فعلها بنفسي. أريد إتصالات. لا، هذه من أجل أن أشتري. لا. إتصالات تجارية. أنت لن تظهرها. حسناً. أنا لا أجد قصتك قابلة للتصديق الآن. لم تكن تعرف شخصا آخر على متن الرحلة صحيح؟ لم يخبروني أخذني ذلك الرجل فقط لو كان هناك شخص أعرف الأخبرتك ثق بي سندخل إلى المطار الآن لا أعتقد أن أي شخص من الرحلة لا يزال هنا لكنني أريد تأكد من أنك لا تعرف أحدا. اتفقنا؟ قررنا عدم إجراء الاتصالات الهاتفية شعرنا أن علينا الحصول على مزيد من المعلومات منه بأخذ المعلومات وتعاقبها بدل الاتصال إن اتصلنا يمكننا المخاطرة دوما بأن نفسد الأمور سيدركون أنه محتجز وأنه يتكلم أيضا لم تشارف هذه القضية على نهايتها قط هذه القضية بدأت للتو يقول الولد إنه من المفترض أن يكون هناك سعات أخرون قادمون على الرحلة التالية من الدومينيكان وهي تقترب الآن طلبنا من رجالنا التأخب للحد الأقصى سنبحث عن حمولة أخرى من المخدرات تقيقاتنا لا تركز على شخص واحد أبدا نحن وخدمات التفتيش الصحية ووكالة الأمن القومي وظيفتنا أن نلاحق المنظمة الأكبر نريد أن نصل إلى القمة نريد أن نسبب ما يكفي من الفوضى بحيث نعطل أعمالهم أو إن حاولوا العمل فسيرتكبون الأخطاء لدينا بعض المعلومات من خدمات التفتيش الصحي أن أحد السادة سيأتي من الدومينيكان وربما يحمل حقيبة فيها بعض الكوكايين حسناً ابتعدوا جميعكم سنذهب إلى البوابة ونتعرف إلى السيد ونتبعه ونأمل أن يأخذ الحقيبة التي تحتوي على الكوكايين وسنجر اعتقالاً هذه الليلة أخرجوا جوازات سفركم من فضلكم ما نعرفه الآن هو أن الشخص الذي سينزل من الرحلة له علاقة بالشخص الأول الذي اعتقلناه إنه عمه هل تم إدخال أي حقيبة؟ لا في الواقع ثمت أكثر من فرد من العائلة في هذه المنظمة ربما لا تكون منظمتهم لكن ربما ينتهزون الفرصة لكسب بعض المال السريع نحن حاليا ننتظر الشخص إنه في قسم الهجرة الأول لدينا لسوء الحظ هناك حوالي مئتي شخص في القسم الأول لذا ربما يستغرق الأمر بعض الوقت لكنه أمر جيد لأنه لن يصاب بالتوتر ربما سيعتقد أن... ربما لن يظن أي شيء أمل أن يعتقد أنه سيخرج بسهولة من المطار سنمسك به في القسم الثاني سنأخذه إلى الخلف وسنتحدث إليه نأمل إن كان يقوم بشيء سيء أن نمسك به غافلا وسيكون متوترا وسنتمكن من رؤية هذا أريد منك أن تخبرني الحقيقة توقفي وحسب انظر إلي هل أنا أضحك؟ لا لا إذن هذا لا ليس متاحا لدينا شخص من نيجيريا يصرح أنه هنا ليقوم ببعض المشتريات قطع الحواسيب لإصلاح الحواسيب وإعادتها إلى نيجيريا قصته لا تبدو منطقية فتحت حسابا عليه عنوان في الولايات المتحدة؟ نعم. إنه عنوان حبيبتي إذن لديك حبيبة هنا؟ نعم صحيح لما لم تقل هذا لمسبقا أتعرف حبيبتك بأمر عملك؟ نعم أنا أتعرف ما هو رقم هاتفها؟ <تصفيق> تفضل بالجلوسات إليك بعد قليل لقد فوجئت. لم أصدق أنا بوسعهم أن يحاولوا إيقافي أو يحاولوا منعي لم أصدق مرحبا جني أنا الضابط ردبا فأتصل من قسم الجمارك وحماية الحدود في مطار جون كينيدي. قسم الأمن القومي في أمريكا يريدون القيامة بعملهم حسنا إنهم يقومون بعملهم لكن ثمت بعض الأمور التي يمكن السؤال عنها أخبرتك أن هذا لا يجدي لا يجدي أبدا أتى إلى هنا ليعمل بعض الوقت ثم ستتزوجان حسنا ليلة سعيدة وداعا الخلاصة هذه حبيبته وتقول إنه التقى بها منذ حوالي سبعة أشهر وكان يعمل هنا في مساعدة شخص يصلح الحواسيب للناس وكان يقبض أجرا على هذا لذا فهو كان يعمل هنا من قبل ويعود للعمل هنا سيد أودو تعال إلى هنا حسناً صوتك فرصة أخيرة لتخبرني لماذا أتيت اليوم لأنني لن أغادر المكان لأن ما تقوله لي غير منطقي لأن قصتك تغيرت منذ أن تحدثت إليك هناك في المرة الأولى قلت إنك تتاجر بالحواسي ثم أضفت السيارات والكراسي المتحركة وأجهزة التنظيف الكهربائية ثم تحول الأمر إلى شيء مختلف تماماً أريد الحقيقة هل عملت هنا في المرات الماضية التي أتيت بها أو أي وقت أتيت فيه إلى هنا أحصلت على أي فائدة مادية من أي عمل تقوم به لا أحتاج لشرح. أحتاج إلى نعم أو لا بالصراحة أنا لا أعمل لأحصل على أجر لأكون صادقا لا تعمل لتحصل على أجر لكن إن أعطوك مالا هل تقبله؟ نعم لا يمكنني رفضه كثير منهم أعطوني المال كم يعطونك من المال؟ جيد لديك أصدقاء يعطونك المال من يعطيك عشرة أو عشرين دولار الأصدقاء الذين يأتون إليه أصدقاء يأتون؟ أين يأتون؟ إلى متجر التصليح؟ عزيزتي أنا أقول الحقيقة سيدي من فضلك أنا ضابط آسف حضرة الضابط شكرا لك يمكنك الجلوس إنهم يفعلون هذا طوال الوقت ربما لا يعتبرون الأمر أجرا وربما لا يعتبرونه عملا لكن التعويض عن خدمات مقدمة هو عمل لديك قرار أخير؟ نأخذ الأمر جديا الإقامة ما بعد انتهاء تأشيرة الدخول مشكلة لكنه لم يفعل ذلك لكن خلال عشرة أشهر عمل هنا وتم تعويضه على أتعابه وهذا خرق لشروط تأشيرة الدخول سيد أودم بناء على المعلومات التي قدمتها لمسبقا بناء على إجاباتك على أسئلة في تصريح حين يتم إدخالك إلى الولايات المتحدة اليوم، وستنه من دخولها لمدة تصل إلى خمس سنوات منذ رحيل. خمس سنوات. أجل، وستبدأ يوم الاثنين. لا تريدنا أن آكل؟ أفهمك. ما فعله كان خرقا لشروط تأشيرة الدخول. أتفهم سبب حدوث هذا؟ أفهم. لا أظن أن هذا يعني عملا. لا أعتقد ذلك حسناً بذلك. لكن أتفهم ما هي الظروف؟ أنا أفهمك هذا قانونكم لكن أنا لا أعتقد أنني أعمل لكن القرار تخذ تفهم؟ نعم جيد مرت ساعة ونصف منذ أن حطت هذه الطائرة وما زلنا ننتظر الشخص ليأتي إلى القسم الثاني من الجمارك. حالياً نحن لا نزال ننتظر أنا أعتقد أنه متورط بالتأكيد أنه متورط. السؤال هو ما إن كان يحمل معه بضاعة لا يبدو متوتراً لا. أين تسكن؟ بنسلفانيا بنسلفانيا؟ نعم وكيف ستصل إلى هناك؟ أخي سيصحبني لديك رقم هاتفه؟ لا ليس لدي رقم هاتفه وكيف تعرف أنه سيأتي لإصطحابك؟ اتصل بي إلى هناك متى اتصل بك؟ منذ حوالي يومين منذ يومين؟ ستفعل أن اتصل بك؟ نعم أخبرني أنه سيأتي لإصطحابي لكنك لا تعيش هنا صحيح؟ في نيويورك في بنسلفانيا بلا أعيش هناك كتبت فلوريدا هنا نعم هذا منزل أخي لكنك لا تعيش هناك لا لا أعرف يبدو هذا مثيرا للشكوك بعض الشيء لا أتذكر كل شيء يبدو أنك لا تستطيع تذكر أي شيء ليس كل شيء ناهيك عن كل شيء لم يعرف له جفن إنه يعرف لماذا يتم استجوابه بالتأكيد كم تحمل من المال أثناء سفرك؟ لا شيء لا شيء؟ صفر؟ نعم سنأخذك إلى غرفة خاصة وسنفتش جسمك ونتأكد من أنك لا تحمل أي شيء اتفقنا؟ جيد جيد؟ هل أستطيع رؤية هاتفك؟ دعني أرى هاتفك لدي اتبع هذا الرجل سأتولى الأمر نعم كل شيء فارغ على هاتفه أجل. هذا الهاتف غير مجد أظن أننا سنتخلص منه حسنا ستفعل هذا؟ أجل حسنا لا يوجد شيء على هذا الهاتف لا جهة اتصال ولا أي شيء لا. لا هذه تسمى بطاقة هاتف جديدة تماما لا توجد بطاقة فيه هذا يعني أنه أخرج البطاقة أجل ولم يخزن أي شيء على الهاتف من لديه هاتف فارغ تماما البطاقة الهاتف معه علي أن أسأله لا توجد بطاقة هنا ماذا لو خرجت إلى الخارج ولم يكن أخوك هناك ماذا ستفعل؟ سوف أنتظر إلى متى ستنتظر؟ لا أعلم وماذا إن لم يأتي؟ هل ستعيش في المطار؟ سأخذ سيارة أجر لكنك لا تحمل المال سوف يدفعون لي هناك من؟ زوجتي أتظن أن سائق السيارة سيسمح لك بركوب سيارته وتقول له خذني إلى بنسلفينيا وسندفع لك عندما حسناً نصل؟ حسناً يجب أن يفعل هذا شخص ما ليس من الضروري البقاء هنا كما ترى ليس لدي معطف أعرف هذه هي المشكلة فيما تخبرني إياه هنا توضع بطاقة الهاتف لا أحد يسافر أو يحمل هاتفاً خلوياً ليست فيه بطاقة تعرف ماذا لديه هنا؟ هل تحققت من هذا؟ ترك بطاقة الذاكرة فيه ما الذي سأجده؟ لنفحص ما قد مسح؟ ونرى أخذه ضباط الجمارك وحماية الحدود للتو إلى قسم الجمارك وفتشوا أمتعته وأي شيء يحمله وكانت النتيجة سلبية إذا أخذوه إلى القسم الثاني ليتحدثوا معه أكثر قليلا ويعرفوا ماذا سيقول في هذه المرحلة إنهم يعرفون ما الذي يحدث وهو يعرف لماذا تم سحبه جانبا من يعلم؟ ربما إن لم يكن متورطا بشكل شخصي سيكون مستعدا لإعطائنا المعلومات يجب أن تبدأ بإخبار المعلومات كي أسمح لك بالخروج من هذه الغرفة لأنني حالياً لا أصدق كلمة مما تقول لي هل لديك بطاقة هاتف؟ سوف أسأله أمر مثير للشبه أن هذا الرجل يسافر ويحمل هاتفا خليوياً ليست فيه بطاقة اتصال ربما يحاول إخفاء آثاره أو حماية نفسه أو يحاول حماية أشخاص آخرين في المنظمة أين بطاقة هاتفك؟ كانت في الهاتف كانت في الهاتف؟ داخل الهاتف افتح إنها داخل في داخل تماماً إنها ليست هنا إنها ليست في الهاتف؟ لا من أخرجها؟ لا أعلم قصته غير مترابطة إنه يدعي أنه لا يعلم ما الذي حدث لبطاقة هاتفه لا يوجد شيء في الهاتف لا نعرف إن كان متورطا حتى الآن لا يمكننا فعل أي شيء حيال هذا حتى الآن نحتاج إلى بطاقة هاتف لدينا مشكلة كبيرة مع الأشخاص الذين يأتون بالمخدرات إلى هنا من جمهورية الدومينيكا هذا شيء حدث مع كريستوفر ماذا؟ يقصد قضية كريستوفر ما الذي حدث لكريستوفر؟ حين تم القبض على كريستوفر هنا بقضية مخدرات أجل حدثت هنا مشكلة مع كريستوفر والآن عائلته تعاني بسبب لا أعرف ماذا حدث معه هنا عائلته تعاني بسببه نعم نعم سألته وقلت إن لدينا مشكلة كبيرة مع الأشخاص الذين يدخلون المخدرات إلى الولايات المتحدة من جمهورية الدومينيكان وقال نعم أعرف مثل كريستوفر هذا ما فعله أجل إما أنه غافل تماما أو أنه يعرف ما الذي يجب أن لا يتحدث عنه صحيح حسنا هل يستحق الحديث معه؟ لا أتعلم السبب لأنك لن تحصل على أي معلومة منه إنه يتظاهر بالغباء أو أنه ليس قريبا من دائرة المجموعة بل من المستبعدين عنهم أعد هذا إلى محفظتك طبعا ليس الجميع مذنبين، وليس لدى الجميع ما تبحث عنه حضاً طيبا. آمن أن يكون أخوك لا يزال في الخارج إن لم يكن الشخص سيعطيك ما تبحث عنه يجب أن تعرف متى تقلل خساراتك وتقول طبع يومك وتنتقل إلى الشخص التالي الذي ربما يكون لديه ما تبحث عنه من المؤسف أننا لن نمسك بأحد هذه الليلة لكننا أخرجنا شخصا آخر من المجموعة أين هي لايس؟ ها نحن ذا حقا؟ أكثر المجرمين الذين يتم القبض عليهم في نيويورك يرتدون قبعات الينكي أيمكنك مساعدتي من فضلك؟ ستذهب إلى هناك، تفقنا؟ إلى هناك؟ حسناً شكراً ما الذي قلته بخصوص المجرمين في نيويورك؟ 90% من المجرمين الذين يرتكبون الجرائم في نيويورك يرتدون قبعات فريق يانكي. فكر بالأرقام وظيفتك الوحيدة عندما تسافر هي إخبار إن سألتك ما الذي يوجد في حقيبتك عليك أن تخبرني معك شيء؟ ماذا لديك؟ أي نوع من الطعام لديك؟ إن أعلنوا عن الأمر شفوياً فلن تكون هناك مشكلة لا لحوم ولا فاكهة إن أعلنوا عن الأمر لا يعني أنهم يستطيعون الاحتفاظ به هذه بطة كاملة مع ريشها غير مطهو. البط غير المطهو ممنوع كل بلد لديه تقاليد وأطعمة مختلفة ولا سلطة لنا عليه رجعت علي معي والضبط حقائبكي بنفسك؟ نعم أتعرفين ما بداخلها؟ حسنا ما هذا؟ إنه طعام اشتريته من الطائرة إنه طعام عليك الإعلان عنه لذا علي أن صادره منك حسناً أحمل سألتك عن الطعام الذي تحملينه سيدتي أحمل بعض اللحم المقدد لا أعلم أنه ليس بوسع حمله سيدتي هذا طعام؟ أجل عليك أن تقولي نعم أحمل طعام نعم, نعم أحمل لحم لكنني كتبته على الورقة وقلت نعم سألتك عن نوع الطعام ماذا لحم قلت؟ لحم مقدد قلت ذلك لم تخبريني إلى أن فتحت لقد الكيس. كتبت على الورقة هنا يمكنك المجادلة معي مفهوم؟ بما أنك لم تعلني عما لديك يجب أن أفتح كل العبوات وأريد منك أن تضعي هذه الحقيبة هنا صرصور <تصفيق> أكان صرصارا؟ نجد صراصير تخرج زاحفة من الحقائب السبب في أننا نأخذ كل المهربات هو أنها ربما تحتوي على وجود الحشرات والطفيليات وكل أنواع أمراض الفاكهة والفيروسات الموجودة في الحيوانات تريدنا سرصارا آخر؟ لا لا نريد لا أريد لمسه لا نريد هذا ضمن الاقتصاد هنا يجب أن نشرح هذا للناس كما أن لحم البقر القادمة من بريطانيا ربما يحمل داء جنون البقر ستحصلين على اندار هذه المرة نعم شكرا شكرا لك العفو أخبريني كل ما قلته لك أتعلمت منه شيئا؟ نعم تعلمت <تصفيق> نعم،, نعم. إذا لن تفعل هذا ثانية؟ حسناً، سنكررها ثانية. لا بأس. لدينا شخص هارب من الجمارك. هذا بشع جداً. لا يسمح بدخول المانجا القادمة من جامايكا. لكنني أظن أن الصراصير مسموحة تخيل هذا. ليس هناك قانون يخص الصراصير. لا، حقاً. إنها تعيش في المحطات. يمكنه الذهاب. سيذهب. أجل. سيتركنا. إنه مشكلة لاحقة. إنه مشكلة. ما لم نجد مشكلة في أوراقه. اتصلوا بنا من الجمارك واعلمون أن هدفاً آخر قادم من جمهورية الدومينيكان هذا جيد لكن الوقت مهم ربما يحمل الكوكايين ستصل الرحلة في السابعة لنرى ماذا لدينا <تصفيق> نحن ننتظر حالياً قدوم الشخص لدينا احتمال 50% أن معه كوكايين ربما يكون هذا مناسباً جداً لقضيتنا أخرجوا جوازات السفر من فضلكم اليوم كان الشخص على صلة مع الحامل الأول الذي تم اعتقاله سنتبعه وسنراقب إلى أين سيذهب ومن سيصطحبه يجب أن لا إلى حد أنه إن كانت الحقيبة تحتوي على المخدرات سيتركها على الحزام الناقل ويرحل من الأفضل كثيرا أن نمسك به بعد أن يأخذ الحقيبة ها هو ذا أنا أراقبه تراه ينزل أشل. يظن أنه بالأصل نعم أمسك به آمل أن يحالفنا الحظ لديك حقيبة واحدة واحدة حقيبة. هذه حقيبة صحيح, صحيح. لماذا ذهبت إلى الدومينيكان؟ زوجتك؟ نعم لرؤية زوجتي هل الأمور العائلية على ما يرام؟ ابني مريض حقا ما هو مرضه؟ إنه مصاب بالربو. قدم لي خدمة. ضع هذه هنا <تصفيق> اسمع سأخذك نعم. إلى غرفة خاصة بسرعة وسأفتش جسمك من الخالق حسنا هذا جيد ضع يديك على الحائط وسأفتش جسمك اتفقنا؟ هكذا كما يفعلون في الأفلام استدر هكذا حسنا هيا الحقيبة خالية الجسم خالي سأرى إن كان يحمل هاتفاً لم أسأله بعد لكن لا شيء حتى الآن هل هناك قمامة في الجيب؟ بالتأكيد نعم كيف حاله؟ بخير من أين أنت قادم؟ من جمهورية الدومينيكان سيدي منذ متى وأنت هناك؟ منذ شهر وثلاثة أسابيع شهر؟ شهر وثلاثة أسابيع نعم أين تقطن؟ هناك سؤال بسيط اقطن في نيويورك حقا؟ نعم أين تمضي معظم وقتك هنا أم هناك هنا متأكد نعم أنا أسافر إلى هناك لأوقات أكثر لأن ابني مريض يا للأسف ماذا أصابه إنه مصاب بالربو لديه مشكلة في التنفس هل تسافر إلى هناك وحدك نعم هل تتحسن صحته نعم إنه بحال أفضل الحمد لله أين أمه هل هي هنا إنها هناك نعم هل أنتم ممتزوجان؟ ليس بشكل رسمي لكننا نعيش معا هناك مهلا أخبرتني للتو أنك تعيش هنا أقصد عندما أذهب إلى هناك نعيش معا لكننا لسنا متزوجين على الموضوع فهمت الأمر أنت لا تمضي معظم وقتك هناك؟ هل هذا صحيح؟ مؤخرا أصبحت أسافر إلى هناك من أجل ابني عمره ثلاثة أشهر فقط ما هو رقم هاتف زوجتك؟ ما رقم هاتف منزلك في الدومينيكان؟ في الدومينيكان؟ إنه ثمانية صفر تسعة تسعة ستة ثمانية لنرى تسعة ستة ثمانية ذاكرة ليست قوية جدا يا سيدي أيمكنني تفقد الأوراق قليلا؟ هل الرقم موجود بين هذه الأوراق؟ نعم متأكد؟ نعم لا هذا كل ما لدي. كان الرقم على واحدة من هذه الأوراق حسناً إن رأيته سأسألك إن كان هو تفضل اجلس هل فمت شخص هنا أستطيع التحدث إليه لأتأكد من قصتك لماذا؟ هل هناك مشكلة؟ لا نحن نتحدث وحسب حسناً حالياً نحن نجمع كل ما يوجد في جيوبه من أرقام ويبدو أن هناك الكثير من أرقام الهواتف سنتفحص الأرقام وسنرى ما الذي سنجده يقولون إنه متوتر لكنني لا أعتقد أنه كذلك لأنه يعلم أنه لا يحمل مخدرات أظن ذلك لدى عياني مسخها كلها صحيح انصحها. لا يمكنك أن تعرف ما إن كنت ستجد شخصا آخر يحمل هذه الأشياء معه انصخ كل شيء كيف ستصل إلى المنزل اليوم ستأتي أختي لاستحابي ما رقم هاتفها؟ في الواقع كيف ستصل إليها إن لم تكن في الخارج؟ سأنتظرها عليك الاتصال بها لتتأكد من أنها ستأتي؟ نعم ألا تعرف رقمها؟ لا ماذا ستفعل إن لم تكن في الخارج؟ سأخذ سيارة أجر وعندما أصل إلى المنزل سيدفع أحد ما كم تحمل من المال؟ معي 15 دولاراً وألفا بيزوس ولا تعرف رقم هاتف صحيح؟ صحيح هذا ليس جيدا سنبقى هنا لوقت طويل يجب أن تعطيني معلومة ما يجب أن تعطيني شيئا سنبقى هنا طوال الليل أنت عاطل عن العمل تشتري بطاقة لتأتي إلى هنا وليس لديك دخل. لا أجد هذا منطقيا أبدا السيد باولز مقنع عندما يجري مقابلة مع شخص ما ما إن كان يكذب قليلا أو يقول الحقيقة أي كان ما يقوله سيصدقه المسافر سأشرح لك أمراً. سأطرح عليك أسئلة أعرف إجاباتها مسبقا فإن كنت تعبث معي سأعرف ذلك حسنا سيدي كما تريد أنا أعلمك ما الذي أفعله. أريدك أن تعرف موقفك لهذا سأطرح عليك أسئلة لنجرب إضاحة الأمور أكثر ما إن تخبرني بأمر غير صحيح سأعرف به سألتك من سيصطحبك من المطار وقلت إنها أختك ما هو شكلها؟ آه. سؤال بسيط شعرها أسود شعر أسود تابع شعر أسود و... كم عمرها؟ صراحة لا أعرف هل هي أكبر أو أصغر منك؟ إنها أكبر بكم سنة؟ يجب أن تعرف هذا كم عمرك؟ أربعة وثلاثون وهي بكم تكبرك؟ بحوالي ثلاث سنوات حسنا أعرف كل شيء نحتاج إلى معرفته تقريبا وأنت تكذب علي لا يا سيدي بلا سيدي أنت تكذب علي من بين كل الناس على الطائرة أنا أتحدث إليك أتعرف سبب وجودك في هذه الغرفة؟ لديك فكرة عن سبب وجودك؟ لا لأنك لفت انتباهي حقا؟ لفت انتباهي وعندما أنتبه إلى الناس لا أتوقف تماما أتعرف ما هو عملنا؟ أنا جزء من وحدة المتخصصة أنا وشريكي هناك نعم تخصصنا هو المخدرات كل ما نفعله يتعلق بالمخدرات طوال اليوم كل يوم طوال سنوات عدة أنا لا أهتم بأي شيء آخر أنا أتحدث إليك لأنني أعتقد أنك متورط بتهريب المخدرات في الواقع أنا أعرف ذلك أنا أخبرك بشكل واضح أنني أعرف إنه يعترف حتى بأنه لا يملك المال وأن شخصا ما سيدفع له من أجل رحلته هيا من يفعل شيئا كهذا من دون هدف كل هذه أشياء ممنوعة كل شيء هنا يدخل إلى غرفة الطحن ويتم طحنه وإرساله إلى المجارير الفكرة هي في إخراج كل شيء من نظامنا وبيئتنا هنا كي لا تكون هناك جراثيم ولا أي شيء يبدو أن هناك شيئا مائيا لكننا عرفنا أنها قلوب نخيل لكنني أظن أنها جميلة جدا وداعا هذه فاكهة الأفعى من أندونيسيا نحن لا نرى أي شيء يتحرك ويسرني قول هذا نحن نضع بعض الزنجبيل ومزيدا من الفاكهة وهذه وصفة رائعة لصلطة رائعة صلطة مدارية هكذا يتم إدخالهم من رحلة روسية. إنهم يحبونه هكذا لدينا لحم جياد من روسيا وهو غير مسموح من أين أتت هذه؟ من أمريكا الجنوبية؟ إنها تأتي عادة من أمريكا الجنوبية نعم أمريكا الجنوبية الإكوادور عادة ها قد وجدت كيسا. ها هو هذا ما نبحث عنه أرأيتي ثمت حشرة هنا وهذه الحشرات لا يسمح بدخولها إلى البلاد لأن هذه الحشرة ستتحول إلى خنفساء أو هذه الآفة يمكن أن تسبب أضراراً للولايات المتحدة بمليارات الدولارات ذات يوم يمكن أن تصحو وتجد أن ثمن كيلوغرام التفاح خمسة دولارات يدخل الناس الأشياء إلى البلاد بطرق عدة إما أن تكون في حقيبتك وتفقدناها ولم نجد فكرنا بجسمك وفتشناه وطلبنا منك نزع حذائك ولم نجد أي شيء هناك طريقة أخرى هل سمعت بها؟ أخبرني عنها هل تعرفها؟ ما هي الطريقة الأخرى؟ لا تعرف؟ أنت لا تعرف حسنا نظرة الاستغراب تلك؟ أظنك تعرف ماذا تقصد؟ أتقصد في الداخل؟ نعم في الداخل في الداخل سأطرح عليك سؤالا سأعرف بطريقة ما ما إن قلت نعم أم لا سأخذك إلى مكان وسأعرف على أي حال هل ابتلعت أي شيء اليوم هل أعطاك أي شخص أي شيء أو أنك ابتلعت شيئا بإرادتك ووضعت شيئا في معدتك كي تهربه إلى الولايات المتحدة لا متأكد؟ نعم ليس هذه المرة؟ لا ماذا عن المرة الماضية؟ لم ماذا أفعل ماذا هذا قط لا سيدي إطلاقا؟ لا، سنعرف هذا بواسطة صورة أشعة. أنت تعرف ما هي صورة الأشعة؟ صح؟ نعم، أستطيع إخبارك ماذا أكلت. إن كانت لديك بعض الكريات في معدتك، حتى إن كنت تعاني من الغازات، سأرى ذلك. أنت لا تحمل أي شيء آخر؟ لا، حسنا سأشرح لك بعض الأمور. إن كان هناك شيء ما في معدتك الآن، واعترفت به وأخبرتني أنك ناقل، فأنت مهرب. أنت مجرد أداة يستخدمونها لإحضار الأشياء إلى الولايات المتحدة هذا إن أخبرتني إن لم تخبرني ووجدتها لاحقاً سنعتبر أن المخدرات لك ولا يهمني أي شخص آخر ستصبح مهرب مخدرات دولياً في نظري ستتحمل الأمر كله لا يمكنك أن تقول ساعدوني إنها ليست لي إنها لذلك الشخص لا أريد سماع هذا إنها لك الخلاصة ستتحمل العبء كله أتفهم هذا؟ هل ابتلعت أي شيء اليوم؟ هل أعطاك أي شخص أي شيء؟ أو أنك ابتلعت شيئاً بإرادتك؟ ووضعت شيئاً في معدتك كي تهربه إلى الولايات المتحدة؟ لا متأكد؟ نعم ليس هذه المرة؟ لا ماذا عن المرة الماضية؟ لم أفعل هذا ماذا عن التي قبلها؟ لا سيدي إطلاقاً؟ لا أنا أسأل فقط قل لي لا في البداية ولا بأس بهذا هذا واجبك وواجبي أن أمسك به نعود الآن إلى صورة الأشعة سأعطيك استمارة لتقرأها أتقرأ بالإنجليزية؟ نعم حسناً أريدك أن تقرأها وتتأكد من فهمها وإن كنت موافقاً وقعها أتفضل الإسبانية؟ لا بأس أتحدث اللغتين عليك أن تخبرني أيهما أفضل لك أعطني الاثنين. أعطني الإنجليزية تقرأ باللغتين؟ هذا مذهل لغة لكل عين ما الذي يحدث إن رفضت الخضوع لصورة الأشياء؟ يسرني أنك سألت لا يمكنك الرحيل لن تحصل على إذن بالخروج ستبقى هنا وهناك طريقة أخرى يمكننا اللجوء إليها سنصل إلى هذا بعد قليل أتريد التوقيع والخضوع للصورة؟ أنا أحتاج إلى الكاميرات هنا إنها تتبعنا إلا إذا كان لديك شيء تريد أن تخبرني به ولا تريد أن ترك الكاميرات بالضبط سأطلب منهم الرحيل من فضلك بدأت أضغط وأضغط إلى أن تمكن من إقناعه بالاعتراف بحمل 54 كريات كوكايين. الأمر رائع جميل جميل هذا ما أريده قسم الجمارك وحماية الحدود في مطار جون كينيدي حسنا أربع وخمسون حبة؟ هذا ما قاله وخمسون نصف كيلو مثل الشخص الآخر خمسمائة جرام هؤلاء الناس سيتحدثون إليك بعد قليل كما كنت صادقا معي ثق بي افعل الأمر نفسه سيساعدك هذا كثيرا كيف تشعر؟ من المهم أن نقدم لهم رعاية صحية لأنه خاصة وبوجود مخدر مثل الكوكايين إن انثقبت إحدى الكريات يمكن أن يموت الشخص على الفور في الوقت نفسه نحاول الحصول على بعض المعلومات ونبذل ما بوسعنا في المدة القصيرة التي مستعد. لدينا يريد أن يساعد نفسه إنه مستعد تمكننا من أخذه إلى الطبيب بسرعة <تصفيق> كيف حالك سيدي؟ كيف حالك؟ نحن عملاء خاصون نعمل مع قسم الأمن القومي أنت تعرف سبب وجودك هنا. صحيح. لقد أدخلت مخدرات إلى البلاد. نعم. جو أريدك أن تفهم فقط أريد أن أكون صريحا معك. أنت لست هنا صدفة. تم تسبب لسحبك جانبا. نحن نعرف أكثر بكثير مما تظن. يمكنك مساعدة نفسك في هذا الموقف إن كنت صريحا معنا. هل أنت مستعد للتخلي عن حقوقك والتحدث معنا الآن من دون حضور محامٍ؟ أرغب بذلك لكن. الأمر منوط بك أيمكنني إحضار محام ثم التحدث إليكم؟ إن كنت تريد هذا فلا إن أردت وجود محام لا يمكننا التحدث نكون قد انتهينا الأمر حلو ومر طلب محاميا وبذلك أنهى المقابلة كان الأمر سيكون رائعا لو أننا أقنعناه بالتكلم وإعطائنا المزيد من المعلومات التي يمكننا العمل بها ربما نتحدث معه أخيرا لكن حاليا سيبطئ هذا الأمور بعض الشيء أشعر بالأسف فعلا لكن كان علي أن أفعل هذا من أجل المال كما تعلم نحن لا نحاكمك لا نفعل حسنا كيف تشعر؟ أعرف أنك متوتر بعض الشيء هل أنت بخير؟ إنه أشبه بقنبلة موقوتة يجب أن نأخذه إلى مرفق طبي كي يفحصه طبيب إن انفتحت كرية كوكايين في داخلك لا يكون بالإمكان إنقاذك سيحدث توقفا في القلب وربما يموت الشخص خلال ثوان ستنزل سروالك وتذهب إلى هناك على هذه الآلة هذه الآلة هي ما نسميه المرحاض الكهربائي إن مرر الشخص كريات أو أجسام غريبة فهي تنظفها وتعقمها بأفضل شكل ممكن كي يتمكن الضابط من التعامل معها والحصول على عينة صغيرة وفحصها لمعرفة أي نوع من المخدرات هي آخر سبع كريات لحظة فقط وستذهب إلى المرحاض. اتفقنا. <تصفيق> يبدو أنه نوع من الشريط اللاصق القاتم من نفسه، كأنها مغلفة بالسلفان. <تصفيق> رغم أن الرجل قال إنه ابتلع كوكايين، ربما يكون منزوعا بشيء آخر. نفترض أنه ممزوج أو لا, لا يمكننا الوثوق به أو أنه لا يعرف حقاً أو ماذا لو أن الذين ابتلعوها كانوا مخدوعين وهي ليست مخدرات مطلقة؟ زرقاء، إنها زرقاء، ها هي هذا؟ إنها زرقاء إنها كوكايين كان فحصها إيجابياً سنعتقله بتهمة إدخال مادة ممنوعة إلى الولايات المتحدة ولنبدأ بكتابة الاستمارات المطلوبة هيا حسناً جول، أردت أن أعلمك الآن أنه سيتم اعتقالك بسبب إدخال مخدرات إلى الولايات المتحدة بعد ممارسة هذا العمل مدة طويلة لا يمكنك إلا أن تشعر بالارتباط الإنساني وبعض التعاطف معهم نحو رجل ناضج حظه سيء لقد ارتكب خطأاً اختار ابتلاع عمادة الممنوعة وحاول تهريبها إلى الولايات المتحدة هذا هو عمل أنا أدفع فواتيري بمحاولة القبض على رجال مثله أحب الإمساك بالمخدرات إنها تأتي دوما وتعلم أنها تدخل دوما إنه ذلك الدافع لتبحث عنها إنه صيد تعرف أن هناك دفعة جديدة قادمة وراءها لذا تخرج إلى هناك وتحب العودة في اليوم التالي والقيام بهذا